أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تَنزِيلُ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ هي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبصرون.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 ونحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واطرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون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 لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ لَنَعْجُ مَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ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 نَسْمَاء وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حصرة عَلَى الْعِبَادِ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 حتى عادك كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح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 وَأَن يُعْذِبُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ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 كَسِرَاط فأن ما يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا نذيا ولا يرجعون ومن نعمرهن نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغيله إن هو إلا دخول وقرآن مبين ليظهر من كان حيا و يحق القول على الكافرين أو لم يروا أن خلقنا لهم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 إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا فَلَا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا قالوا أن خلقنا من طفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا بسلا ونسي خلقه قال ما يحيي العظام وهي رمين قل يحيها الذي أرسل شاءها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أتتم منه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 فَيَكُون فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ